وما أُعطيت من شيء فمتاع الحياة الدنيا ودينتها وما عز الله قيوم وأبقا فلا تأقون أَفَمَن وَعَدَنَاهُ عَدَم حَسَنًا فَهُوَ لَقِيْكَ مَنْ مَسَّ عَلَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تُمْنَهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمَحْضَرِ هذه فيقول اين شركاء الذي كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هاؤنا الذين أموينا أمويناهم كما غوينا سبحوا انا ما كانوا إيا. فدعوا شركاء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وراءوا العذاب لو أنهم كانوا يفتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئين فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمنوا صالحا فعسى أن يكون من المخلصين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له خيرة سبحان الله وتعالى عما يفلحون وربك يعلم ما تثن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد بالأسف وله الحكم وإليه ترجعون